توفاني من غيابك معطفي توفاني من غيابك معطفي المشاعر بردها هي جور النحيب هب ذرياح الشتا حولك والسهر عيني يا حارب ها عني في طريق قل في تاركني في جروح المستصيب ما قيتك يوم والله تاخذ في لينا شمسك شفتها كد المغيب كيف صعدك حالك من موقفي صاعده اتصاد على العقل الذئب جرح قلبي اليوم ما لا محوشعفي صادني في عم قلب قليد هز وجداني الجفايا مو رهفي طار اللي عتب ارك اغلاصحيد لو ظلمت الروح شفت صار في ما ادادر غير بصدره الرحيم لا تظن ان اللي جراكني يعزي الا انا ادعك يوم المشيب كنت أنا في حبك العذري وفي ما ذكرت أني خذلتك بيعيب والدليل استوضحه في أحرفي لو سألت القاف في المعنى يجيب ما كتبت إلا الود الخفي صادق حساسي بلا شك وريب أثرهن الوقت ما دايم صفي فاجعته موجعه مراها غريب في هوا المال مطلوب وصارم عكس ايال عالماني والنصيد شفت راع الطيب ما له لا جفا الغالي بيو العصيب يصبح مشاءتك وكنا هو الصفي واعبره ولا على احمد